ك في هذه الحق وملعظة وذكر للمؤمنين. لَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ فَمَنْتَظِرُونَ إِنَّا مَنْتَظِرُونَ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 تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا هذا القرآن إليك هذا القرآن